ان ل لله. ح م د إ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ولارض اللهم ن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن ي ن فلا تجد له ها يا من اتقوا الله you <laughs> عصرية. الاختار الممكن ان يقترب. فلو رضيك ثلاث ايام من ايام كانت في الموضوع مثلا رضي ق ل ل ر عنه اجمعين تتفاءل من حققه الامور تم ت ق ط ي الامور حق ق ض ر ه ا ف... سبحان الله رب العالمين فيشبثانه ف... فيقولنه ارايتك هذا الرجل الذي كانت هو ل ك ه よくぞおいで。 r o b a que a me encanta! e s t Gracias. Thank、yeah. you. ه و كلام الله ربنا بنسلم لك مهم عشان يعرفنا ا ي بيحصل وايه مثل جاي ف ا س ت ن م و ا ا ع ل ا الله واذكروا هذا طب انت ف ايه الصور اللي انت ع ي ش معاها لما النبي عليه ا ل س ل ا م احد الصحابه كل ما يقوم بالصحابه じゃあこの辺りでございます。 لذلك ي ا ر ق ن ا المكذب لكن حمد يعني كل فيه تفاؤل مع ا ل ق ر آ ن نبقى لسه صلي ليه ماينفعش ن ق و م نسمع ا ل ق ر آ ن و م ي ن ف ع ش معاه ا ل ق ر آ ن م ه ص ي ص الموضه ا ل و ح ي د اللي نقول على وجه الضرب اخرجه بالله ذ ك ر الضرب ا ل ي خ ر ه ا اساسا مرتهم بارتبطنا ب ا ل ق ر آ ن وارتبطنا بكتاب الله يعني رمضان حتى بعد سته اشهر وبلف على رمضان الجاي يعني بسبب نص السرعه نص ا ل بعد رمضان حتى يعني الدلوح د كده كده ا ل ن ا ي كان ا ل ث ل ف يبدا براءه صعوبه من الاجتهاد ف ل ع ا اللهم صلى رمضان الفرد ويبدا ب ر ا ء التهاد ف د ع ا ء ايه ي ع ن ي اللهم وجدنا رمضان فهو ا ر احنا ف ي ي ع ن ي كان السلف بقسم الثلاثين سته ش ه و ر وسته ش ه و ر ي ع ن ي انا عايز اقول ايه يعنى نصحنا بعد رمضان سنه خانونا مع الظلام ما ع ا د و ن ا مع الظلام لانه مش مزيد من سير نضاره النضاره ت ع ت ن ا هي القوهان اوعى تعيش من س ي ل نضاره اوعى تعيش من سير نخلص ا ل ق و ه ن في حياتك كلها اخواني في الله ا ي و ق ت عن اليوم ا ل ا ث ل هتتغير حياتك ا ي و ق ت عن ج ل ا م الله وعظمه الله هتقلب قلبك ن ح ت ا ج ي ن نصره في كتاب الله ن ح ت ا ج ي ن يعني ناجح ك د ا ننزل بقى نحافظ على و ج ه منهاش. ونبدأ م اللهم ى اجعلنا يومنا كل من اهل القران اللهم اجعل القران عظيمه بلا قلوبنا ونور ابصارنا وجلال احساننا ا ل ل ا ع ن ا منهم ا ج ه ل وذكرنا منهم السيئين وارفقنا ا ث ن ا الليل و ا ث ا النهار على الوجه ا ل ذ ي يرضيك عنها